نعم كل خطوه مرتين لبيك يا لبيك يا لبيك يا لبيك يا انضم ومرتين لبيك يا حزن وللدار بلا محسوبه خطوات حبيب ويلتقب محسوبه خطوات حبيب محسوبه خطو وامشي الكربله محسوبه خطوات حبيب ويلتقب محسوبه كذبوا باب اباك حقيقه ما عدا كذبوا باب يوسف كانه يركض يعقوب يوسف كانه يركض قاسم عقليش يوسف كانه هو ده ان فارس وشاهير في حت الطريق واسي وشهر في حت الطريق نعيص من افضل القلب لبيك يا حسين نعيص من افضل القلب لبيك يا كل خطوهك الخطوه مرتين لبيك يا kayya ala wal darobna kayya kayya asad wal darobna kayya kayya asad amshi ashur tandub raqib amshi ashur tandur atay elli yamshi marra w marra al Meraqib Dimshi mera Meraqib Rujet ha jigit Wtijmah Madaqib Rujet ha jigit Wtijmah Madaqib Ente te nadia Hela wma raqib Ente te nadia haqib Mestashor ila maan Mem shakil maan Mestashor ila maan Ma kuo sa'ub nabzi l'galub Labyke ya Hussain Ma kuo sa'ub nabzi l'galub Labyke ya Hussain Chul khutwa maritien Labyke ya Hussain بهالدرب احبابيك بنعفسون بهالدرب احبابيك بقى اجوا لوحدي دق بابك بقى اجوا لوحدي بقى بعد بعد نمشي بقى اجوا مشقاه وسهر احبابك لو مشقاه وسهر احبابك احب شرف صار اليوبو ترابك تحب شرف صار تراب عهدنا يثبيح والرايه ما تطيح عهدنا يثبيح nabdh alqalb labbayka ya ahli alharb nabdh alqalb علمنا كل العالم كم دولة هسة و كم علم و يعني كم دولة هسة و كم علم و يعني كم دولة هسة و كم علم و يعني شعبا و كرمنا و الهلب ملجعنا فوق كرمنا والحلم <تصفيق> تسقط أمي وتحيا كربلانا تسقط أمي وتحيا كربلانا ضيوف تتوسع الطفوف>, <توسع> الطفوف من كثرة ال... <توسع> ال... <سيح, سيح> <من تكثر> الضيوف تتوسع صيح صيح من كثرة الضيوف تتوسع الطفوف اقرا الكتب نفض القلب نبيك يا اقرا الكتب شو كم علم يا <تصفيق> لالا ها يا ولا هسه وجمعنا يا لالا يا ولا هسه وجمعنا يا لالا بعد صعب وكرمنا والهلب ملجانا هاي شابه قد او ما يا وتحياك قد <تصفيق> قد او ما يا وتحياك قد قد او ما يا وتحياك قد هيك زار الضيوف <تصفيق> شو يصير تتوسع افوق من كثرة kutub nabhul galop ee kaya musik ee kutub nabhul galop ee kaya musik ee kutub طريقك معجزه اتحيا على هنا شن طريقك معجزه اتحيا ما شفنا واحد عاجز يتعذر ما شفنا واحد عاجز لو كل بني ادم الطفه تحضر يا كل بني عدم اتطفش الله الله اهل المواكب مستعده واكثر اهل المواكب مستعده آه الله الله اهل المواكب مستعده الله الله هلا هلا المواكب مستعده الله الله بالممشى معجزات تتعدد اللغات بالممشى والمصاب تتعدد اللغات بالممشى والمصاب تحدى باللغات شرق وغرب نبض القلب يا ادوى شرق وغرب نبض القلب هلأ هلأ, هلا هلا كل خطوه امر ما حد يضل بيها بعض الملاطف ما حد يضل بيها مشاي هالهو ربك يحميها مشاي هالهو ابقى فيها سير سير مشاي هالهو ربك هاي من تغريها هاي لا يا علي هاي من تغريها ها هاي لا يا علي هاي من تغريها يا مربع عينك ملح ما نسويها يا استقبل بحنين يانب ال40 نستقبل بحنين يانب ال40 هلا نستقبل بحنين يا يانب ال40 من الغرب نضل قلب ايام سهر ان الغرب مشايه يا ربي دا كنبر على الحياه فتح دمعها من تشوف يا الحياه فتح دمعها من تشوف يا الحياه لا تزعل لا تزعل فتح دمعها من تشوف يا الحياه لين حاول اشيمها بس شايه وحنانها يا ابو الشباب رايه وصفيه يا زين بن ضل No, ixna bilوجud, ma toge'a iz zinut No, ixna bilوجud, ma toge'a iz zinut No, ixna bilوجud, ma toge'a iz zinut Adil gulub, labzil gulub Inca, ya Hussain Adil gulub, labzil gulub shayya inna iza tambur ala shayya sahda ma'ha mint sho shayya fidwa fidwa sahda ma'ha mint sho shayya naini haw washamha bas shayya naini haw washamha bas يا يا زين ابن ظل يا النعم هلا هلا يا يا احنا بالوجود وكاع عزنه يا احنا بالوجود يا الله وكاع عزنه اجل قلب نبض القلب الدمعه يا المحنه انت طريق قوي ينتظر الدمعه اسمع اسمع كف الطريق قوي ينتظر الدمعه الخطوه ورده وبالخضر انجرعه الخطوه ورده وبالخفا اللي يتعب الجلا وسف وانشجعه اللي يتعب الجلا وسف <تصفيق> بعد تشمير يتعب الجلا وسف حتى التراب يصيح امشي بسرعه حتى التراب هلا هلا حتى التراب Athe tura beisit Athe tura beisit Athe tura beisit La t'akhir illikah Mentadra kharbala La t'akhir illikah Mentadra kharbala Mentadra kharbala Serahad shugup Nafzil galop Cačo røp la vel galop اتعبن قلا وسف وانشجعه والاتعبن قلا وسف وانشجعه حتى التراب, حتى التراب يصيح امشي بسرعة حتى التراب يصيح بسرعة اخر اللقاء من تضركر show up not very galop I show up not very galop